لهم ما اكثر ما لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا وهم من الاخره هم واقعون اولم يتفكروا في ان ما خلق الله السماء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 اتُومرُسَلُونَ بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين وهم تكون الجاعة يومئذ يتفرقون.